وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هودا لبني إسرائيل ألا تتخذوا, ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل إلى في الكتاب لا في الأرض مرتين، ولتعلن علوا كبيرا الأرض مرتين، ولا تعلون علوها فإذا جاء وعدوا لهما بعثنا عليكم عبادا لنا اللذين بأس شديد فجاسوا. فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكره عليهم وامتدناكم باموال وبنين وجعلناكم, وجعلناكم اكثر نفيرا ان احسنتم احسنتم لانفسكم وَإِنَّ أَسَأَلْتُمْ فلها فَإِذَا جَاءَ أَوَّدُ الْآسِرَةِ الْيَسُوجُ جوعكم وليدخلوا الْمَسْجِدَ كما الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مرة وليتبروا ما علوا مَا عسى ربكم عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عدنا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 فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةً عَامِرَ مِنْ صِرَةٍ لِتَبِتَغُ فَضْلًا مِن رَبِّكُمْ لِتَبِتَغُ فَضْلًا مِن رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُ عَدَدَ السِّنِينَ وَالْعِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَلْنَاهُ تَفْصِيلًا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 وَمَن ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَذِغُ وَازِرَةٌ وزر أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُثْرِفِيهَا فَفَسَقُوا فيها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 ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين ومن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم بتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم, فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلوله الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا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 النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقصطات المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال فولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها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 نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ أم نجوا إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسؤورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا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 فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إلا لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم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 ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين دعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا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 ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلق تطينا قال ارايتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامه لاحسنكن ذريته الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا وَاسْتَفِزِّزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إِنَّ عِذَابَ اللَّهِ لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ربكم الذي يجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تبعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا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 فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم, فيغرقكم بما كفرتم ثم لا لَا لكم علينا به تميعا وَلَقَدْ كَرَّنَّا بَنِي آذَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ مَنْ تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدِعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ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 وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتقذوك قليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لاذقناك ضعف الخياة وضعف الممات ثم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 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ للمؤمنين وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا قَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَآ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَأُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ على شَاكِلَتِهِ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 من او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما من الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى إلا قالوا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 وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ على وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَّأْوَاهُمْ جهنم كُلَّمَا خَبَتْ زدناهم سَعِيرًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ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 مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا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 تملكون خزائل رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لا ظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزلها هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا ظنك يا فرعون مثبورة.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 وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرانا فرقناه لتقرأه على الناس على مكر ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا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 قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغبين ذلك سبيلا وَقُلِ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل